السالف العامل لا إذا كان الفاعل جمع مؤنة السالف هل يجوز أو يجب تعريف العامل له؟ ها؟ إذا كان الفاعل جمع مؤنة السالف هل يجوز أو يجب تعريف العامل له؟ إلا بعد ما أحسن في تفطه نقول ينظر إلى أطلق إلى مخرج الجمع جمع المؤمنة السهلة كي كان مخرج المؤمنة الحقيقية فيجب مانا فيجب تاليب في العامل. نقول جاءت الفاطمان أم جاء الفاطمان جاءت وجوب التاليذة جواب وجوب. أما جاء البينات أم وجوبا جاءت البينات جواب ينظر إلى مانا إلى المقرب ينظر إلى مقرب الجمع الجمع الموانف التعالى طيب وكان... وكان الظاهر أن يجوز في نحوي ما قام إلا إنذ الوجهان ويترجح الثاني كما في قولك حضر القاضي امرأة ولكنهم أوجبوا فيه ترك تركساء في النسر لأن ما بعد إلا ليس الفاعلة في الحقيقة وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل إلاه وذلك المقدر هو المستثنى منه وهو مذكر فلذلك ذكر العامل والتقدير ما قام أحد إلا حين خلق نصوم هذا انظر إلى الحالة الثانية الحالة الثانية قال أن يقول يعني في حالة الجوال أن يكون المؤلف من ضائر القصيحية الثانية وهو منفصل من العامل بغير إلا وذلك القاضي حضرة القاضي مرأة مني. هنا الملك حقيقي سلطان حقيقي لكن جمع أنه فصل بين الفاعل وبين العامل للقاضي جاد الأمر التأمين وعدم التأمين حضرة القاضي مرأة مني. أو حضر القاضي مرأة مني. ولكن إذا رفعنا كلمة القاضي الفاصلة بين ماذا وماذا بين العامل والفاعل ووضعنا ماذا إلا الاستثناء النفي والاستثناء نقول ما حضرت إلا امرأة أم ما حضر إلا امرأة ماذا نقول؟ نعم ما حضرت إلا امرأة للعكس تماما نعم ما حضر إلا امرأة انظر يا أخي إلى هل المدنة؟ ما حضر إلا امرأة. طيب. ما حضر إلا امرأة. ما عرض هذا فعل فعل معين. طيب. أين فعل؟ هل إذا رفعنا النفي والاستثناء رفعنا النفي والاستثناء؟ ماذا نقول؟ حضرت إمرأة. حضرت امرأة. فتكون امرأة ماذا؟ فاعل لحظره أما في هذا التعبير هل الفاعل امرأة؟ لا الفاعل امرأة ما حضر أحد منه؟ إلا امرأة فتكون امرأة بدلاً ما بد بدلاً من أحد ما حضر أحد إلا ماذا؟ إلا امرأة نعم لما نقول لا إله إلا الله طيب هذا إذا كانت إثمن ماذا نقول نقول لا إله لا أخذت اسمها وخبرها أن نقول الله صدق أخذت اسمها وماذا وخبرها وهكذا هنا قبل إلا يأخذ ماذا الفعل يأخذ وصفه ما حضر أحد إلا ماذا إلا مرادا إذا هنا يجب تعنيف الفعل أو لا يجب أصلا لا يجد أصلاً أبداً لا يجد تعريف العامل لأن لمن أمث العامل؟ هل هناك فاعل مؤنث هل الفاعل مذكر؟ الفاعل مذكر فلا يجد تعريف العامل نعم وكأنه ذكرها بعد المطلطين الأولى والثانية نعم نعم يفهم من ماذا من الثانية في حالات الجواز لما قال ان يكون المؤنب اسم الضارة الحقيقة الثالث وهو منفصل من العام بغير إلا يفهم منه ان كان منفصلا من العام بإلا فيجب ماذا تذكير ولا يزوج التأمين نعم او ممكن تأويل اخر لماذا ذلك هذا؟ ها؟ كيف؟ أنا أحاول أن أشوف ما هو المقصود من هذه الأشياء. تقدم ماذا؟ ماذا يعني؟ يعني يعني مجال. يعني المقصود؟ المقصود أن نتقدم. نتقدم. نتقدم. نتقدم. نتقدم. نتقدم. نتقدم. نتقدم. لا لا. لا لا لا انا فاهمها <popular Christmas> هذه المساعدين على الكسفة الحادثة نعم إسمعنا المقدرة نساعد علم ماذا نساعد علم ماذا نساعد علم ماذا إيه؟ حقيقي ولا نفسي. نفسي. ماذا ماذا إسمعنا المقدرة نحن كلامنا إذا كان نساعد مؤنساً فهل نؤنس العامل ام لا نؤنس العامل؟ اما هنا الفاعل الفاعل مبسع بشار قال مقدر قال ضمير قال انا قلت له لكن الكلام في ماذا اذا كان العام فاعل مؤنسا اقتربت ان اقتربت كذلك يا أخ الحبيب نقول ماذا؟ لماذا ما ذكره الحالة الأولى والثانية؟ لأن الفاعل ليس بمؤنث كلامنا إذا كان الفاعل مؤنثاً فهل يجب أو يجب يستعني العامل حالة؟ أما هنا ما جاء إلا أو ما قام إلا عند الفاعل ليس بمؤنث لا حقيقة ولا مالة ولا مجازا الفاعل مذكر ما جاء أحد ما قام أحد ما حضر أحد الفاعل ليس بمؤنث حتى نؤنده يعني لم يتفقوا ولم يتفقوا <تصفيق> إن من كلامه هو يعني وايضا يتعلق معنا ما كان يعني بال الحقيقي الذي ليس مكتولا نعم ولا واقعا بعد نعمة الثاني أن يكون ضميرا متصلا أي شيء يكون ضميرا ستكون أن يكون ضميرا متصلا لا الضمير فقط نعم إذا كان ضميرا إلا أن يقصد ماذا والله عالى أن لا هناك قاطل هم لا ليس بضمير ثالث نعم صيده إبراهيم. يراجع هذا كلمة مصفرًا نقول في جميع الصور هذا ماذا قال؟ المخشون على هذا الكتاب. وهذا أحد المواضع الأربع التي يفترض في فيها حفظ فاعل. وثاني فاعل المصدر. شقلي تعالى أو الطعام في يوم ذي مطردة. الطعام في يوم ذي مطردة يسين الله مقرباً. مقرب. نعم. أيضاً فاعل. تقديره او يبعاه يكيما طيب نعم فعل المصدر ماذا قلت لكم بالامر في ذات شوصين الناس من يتخذوا من دون الله عندها من يخذونهم كحب الله كحب الله نعم الفاء المصدر في فماذا هدف فعله. قلنا الفعل قلنا أجل م ماذا؟ مضاف إلى المفعول. والفاعل مقدّم. إما أن يكون كحبه لله أو كحب المؤمنين لله. نعم. إذن فعل المصدر يكون ماذا؟ يكون محدوداً قيداً. نعم. والثالث في باب النيابة. إنه قوله تعالى وقومي الأمر. أقرب والله أعلم وقضى الله من أمرك والرابع هذا المستدرك <تكلم> في دعاميه في دعاميه رائده سعد نعم والرابع <تكلم> والرابع سائل أسئل في تعجب اذا دل عليه مقدم مثل كطول سعاله ائسيهم وابصر ايوه ابصر بهم ايوه ابصر بهم فحسب به من الثاني لجلاله الاول عليه هو في موضع رفع على الفاعل عند الجمهور. في, في موضع رفع على الفاعل أي شيء في رفع؟ نعم. الضمير. طيب فاذا الآن في كم موضع أو في كم موضع يصارد حرف الفاعل؟ نعم. في أربعة موضع. الموضع الأول. الأباجري. لا في ورقة سليم. إذا كانوا اتفنان منه نعم اتفنان منه محذوب ما جاء إلا رجل ما جاء إلا رجل ما قام إلا شخص ما دخل إلا طالب التقدير ما دخل أحد إلا طالب هذا المبال أول الثاني الثاني ثالث فاعل النظر نعم مثل ماذا أو إطعام في يوم أي أو إطعامه طيب ما أعرض يكينا ما اعرامه او في يوم بمتغبه يتيما يطعام يتيما ورد الله ها يطعيم مات يطعيم يتيما ها مفعول له مفعول له نعم الثالث نعم الفاعل في باب الميابة الفاعل يحدث واخيرا في صيغة التعجب أفعل له طيب متى يجب التعجب العاملي متى يجي من العامل قد عبدالله يكون مؤنث مؤنث حقيقي مؤنث حقيقي ولا وقع ذات إلا مثال مثال جاءة مرأة جاءة الثاني أن يكون ضميرا طيب أن يكون ضميرا عائدا على ماذا عائدا على مؤنث سواء كان مؤنث حقيقيا او ماذا او مجازيا يكون هو الفاعد يكون هو الفاعد لكن الله أعلم يخطي شيء آخر بهذا شاء الله. العلامة في ايه؟ علامة الجمع أيضا يا أخي لكن علامه الجمع يقصد فيه ماذا؟ جمع بيقره جمعه هل هنا؟ يقصد هذا جمع بيقره جمعه هنا إذن أحكام تبع الحكم الأول ما هو الحكم الأول؟ بسرعة حكم الأول لا يتعثر عامل وعده إذا تقدم يتحول من جملة عرية جملة ثانية لا ينحق غالبا عامله ماذا علامته ساكنية ولا جمع شاركا بشار او وجودا اذا كان مؤنط اللحظة عامله كالتالي المتحرك ان كان وقفا و المفتوح كان العامل ماذا ان كان العامل تعلن قامت و قامت هنجل و هنجل قائمة طيب وهذا من الحق ما إما أن يكون واجباً أو جائزا. متى جائزا في كم حالة؟ نعم طيب كم حالة نعم مثال هو طلعت أحسن ثانية جمعت جمعت كثير مثال جاء الفيض وقال نفلة وقالت لهم رسولهم وقال نفلة وقالت لهم رسولهم طيب حالة ثالثة نعم لغير الله طيب الحالة الرابعة الله عبدالعبي طاعة النعمة وضع الواجب فيه حالة فيه وحف فاعل في اربع مواطن والحمد لله والسلام على الله نعم كان إلا أن يكون المؤنث اسماً ظاهراً مجازياً سعيداً أجلتم؟ طيب كتب لنا كم مثال من القرآن؟ كتب مثالين قد جاءت الموعظة وقد جاءت الموعظة وفي كلا المثالين يوجد فاطل لكن ضمين غير اسم ظاهر المثالين آخرين تنظر كيف كان عاقبة مكيهم تنظر كيف كان عاقبة مكيهم كذلك هو ما كان صلاتهم عند البيتين والمثال الثالث وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر <تصفيق> هذا جواب على الثالث لا رسلا نعم وجمع الشمس والقمر إذن إذا كان المؤنث مجازيا وإن لم يوجد أي فاصل يجوز تذكير العامل يجوز تذكير العامل كما هنا وجمع الشمس وجميع الشمس هل يوجد فاصل بين العامل وبين الفاعل لا يوجد لا ضمير ولا اسم ظاهر ومع هذا ماذا لم يؤنت العامل لم يؤنت العامل إذن هذا دليل على الجواز إن شاء الله وهذا الفرق بين المؤنث المجاز والمؤنث الحقيقي لو كان المؤنث الحقيقي وجاء بعد العامل بدون فاطل لوجب ماذا تأميث العامل خيرا نعم يقرأ السرح نجد بالشرح إن شاء الله كالكلمة الواحدة فحقه لنا أن يتصل وحقه المطلوبين أن يأتي بعد بنا قال الله شعر ووينتا بمجنان جاوزا وقد جد أطلاف ساعر أن تصل وذلك عرام خير حي. خير إنشاء الله الأصل يا أخوة عند النحان دائما يقولون الفاعل مع الفعل كالكلمة الواحدة الفاعل مع الفعل كالكلمة الواحدة لما نقول كيف يقولون مثلا جاء زيد كلمة واحدة لا قصهم ضربت وأكلت ودرت وقرأت مثلا وقرأت الآن قرأت كلها كلمة واحدة أم لا تظهر في الصورة كلمة واحدة أم كلمتان هذه كلمة أم. واحدة أم لا الفاعل مع الفعل كل كلمة الواحدة ظاهرة صحيح كان الفاعل مع, فاعل مع الفعل كل كلمة هل يعني من المستحسن أن يدخل المفروض به بينهما يفرق بين المفروض يأتي يفرق بين ماذا وماذا بين الفعل والقراءة في درس قراءة درس نأتي بالدرس نفصله بين ماذا بين الفعل والفاعل إذا الأصح نقول ما ماذا الأصح ان يتأخر المفروض لكي يبقى ماذا هذان الحذيفان مع بعض الفعل وماذا والفاعل لا يفرق بينهما المفعول به لكن هل هذا على الصراط أن يجوز أن يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول؟ انظروا قال وحق المفعول أن بعدها وقد يتأثر الفاعل عن المفعول وذلك على قسمين جائد وواجد فالجائد متى فالجائد متى نر أي النبيل يجمع على ماذا نعم على ندر طيب هل فالشعر قال جاءت أم جاء جاء إذن هذا أيضا شاعر على جواز الأمريل إذا كان فائل جمعا تكثير قال فرعون مسؤول به مقدم وكذا يقول الشعر جاء الخلافة جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى كما اتى ربنا موسى ماذا؟ كما اتى موسى ربه نعم كما ادم دعا ربو وقال كان طيب هذا الموضوع اعوذ الضمير اعوذ الضمير على متقدم لفظا ورسلا على متقدمين ماذا لفظاً لا رترة. هذا يفصل الكلام فيه إن شاء الله عنه. طيب أقرار like that إذا لم نقدم موسى إذا قلنا كما أتى ربه موسى كما أتى ربه موسى الضمير أولا أين المفاعل وين المفاعل نعم هذا المفاعل موسى طيب هذا الفاعل وهذا المفاعل إذا قلنا هكذا كما اتى موسى ربه. مثل ماذا ضرب الجندي عدوه. الضمير عاد على متقدم. لغضا متقدم موسى هذا ام متقدم. ورفبتنا الفعل قبل نفعل. أما إذا قلنا كما اتى ربه موسى نقول الضمير عاد ماذا؟ نعم، لغة، ومتقدمين غطبة. هكذا أملا؟ ها، ها. على متأخر اللغة ومتقدم ماذا؟ متقدم الغطبة. لماذا لأن الفعل غطبه قبل المفلملا؟ طيب وهذا محظورا لا كما أتى ربه موسى رجع هذا الضمير على متأخر لغبا لكن متقدم من ماذا؟ متقدم رتبة هذا ممكن أم غير ممكن؟ يعود الضمير على ماذا؟ على متأخر لغبا ومتقدم ماذا رتبة ها؟ ها؟ ممكن, ممكن. هذا ممكن ليس الإشكال في اللغة وإنما الإشكال في ماذا؟ الإشكال في خصبة هنا وإذ إبراهيم ربه نوخر إبراهيم نوخر إبراهيم وإذ إبراهيم ربه إذا أكثر مع إبراهيم إبراهيم مسؤول به أليس كذلك؟ مسؤول به هذا ربه فأنا نقول غير الآية ابتلى رضه شراؤنا رضه إبراهيم. طيب هذا الفعل. الضمير هذا على ماذا؟ على متاخر. على متاخر، على متقدم، على متاخر. طيب هذا على متاخر كيف؟ كيف عاد؟ هذا المتاخر متاخر لفرا أم لا؟ لفرا. ومتاخر مفعول بعده. الفعل أم لا وربة هذا جائز من سنة. هذا من سنة إذا عاد على متأكير لفظا وربة هذا من سنة. فيجب في هذه الحالة تقديم مفضل يجب ماذا تقديم المفضل به فنقول وإذا ابتلى إغراهيم ربه لماذا قدم قد لأجل الضمير حتى لا يحود على متأكير لفظة لأن الضمير لا يعود على متأكير وإنما يعود على ماذا على متقدم. لكن إذا كانت تأثر لغباً فقط، لا رتبة لا به. كما في هذا المثال. هذا نقول هذه الجازة. هذه القاعدة المترددة. وهذا جاز. وهذا جاز. أن يعود ما هذه الحالة نقول. كما أتا ربه موسى. جاز متردّد. جاز. هنا في هذه الحالة هذا مثني. هذه الحالة الثالثة حالة مبتنعة هذه ان يعود على ماذا متأكد اذا ما هو الاصل ما هو الاصل ما هو الاصل الاصل حسن ان يتقدم على متقدم هذا الأصل. الجاز أن يعود الضمير على متقدم لفظا ورتبة. انظروا بين يجعلوها بين قوسين بالكتاب هذا الموجود عندكم. وذلك هو الأصل في عوج الضمير. السطر الثالث قال لأنه الضمير حينئذ يكون عائدا على متقدم لفظا ورتبة. لفظا ورتبة. وذلك هو الأصل في عوج الضمير. إذا ما هو الأصل؟ أن يعود على متقدم لفظا ورتبة ايش المراد لفظ ايش المراد لفظ أحسن لا ايش المراد لفظ وإيش المراد الرتبة اذا ما نفهم حتى نبين أكثر. كل شيء خلق الله السماوات. فعل وفاعل ودور به طيب هذا الاصل اذا اين رتبه الفاعل مع رتبه المفعول رتبه الفاعل أتأل. احمد التقدم رتبه المفعول اشاء ارتب الرتبه الفاعل قبل المفعول اما لفظا هذا الفاعل الذي ناب التقدم على المفعول الى اخرناه نقول لفظا بتعاقب لكن الرتبه حقو ماذا التقدم؟ تقول لغة متأخر لا لغة متقدم. فما هو الجاه؟ وما هو الأفضل؟ وما هو الممكن؟ عجيب. وبالنسبة الحاسب ما يشتغل أبدا نهائي. جاءوا من الليل أبدا ما يشتغل. الثالث أن يتقدم أي شيء يتقدم. آه الضمير يعود على ماذا؟ على متقدم هذا تقدم على الضمير لغوان كيف لغوان